بِثَنِيَاتِ الْوَدَعِ وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَى اللَّهُ دَاعِ أيُّها الْمَبْعُثُ فِينَا جِئْتَ بِالْأَمْرِ الْمُطَاعِ جِئْتَ مرحبا يا خير داع قد لبسنا بعد أثوى بالركوع ورضعنا سدي مجد بعد أيام ياج كل أرواب الإسلام كل من يتبع محمد ينبعي ألا يضام أنت شمس أنت باد أنت نور على نور أنت من صباح السرية يا حبيبي يا رسول طلع البدر علينا من ثنيات وجب الشكر علينا ما دعا لله ذا أيها المدعوون فينا جئت بالأمر المطاع جئت شام رفت المدينة مرحبا يا خيرال Sen el Allah. vay ben